الليل أقبل والعيوم ترق رقا والقلب يغمره الأنين قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيام لاتي واقفون يخشون يوما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 فلا يزال حديثنا موصولا مع تلك المحنة القاسية والبلية الكبيرة التي ابتلي بها إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد بلغ بنا المقام إلى حيث أدخل الإمام أحمد على المعتصم أمير المؤمنين يومئذ وكان قد وصف أحمد للمعتصم وصفا خاطئا كان قد غرروا بالمعتصم قالوا أحمد صبي غلام حدث عيل صغير، فلما أدخل عليه أحمد نظر فإذا أحمد شيخ كبير فقال وي لكم ألم تقولوا إنه غلام حدث إنه شيخ مكتهب إنه يعني فوق الخمسين وكان أحمد ابن أربع وخمسين سنة ساعة إذ وأراد المعتصم أن يعني لأحمد أن يناظر هؤلاء المبتدعة ممن كان يعتقد فيهم المعتصم ويقدمهم ابن أبي دواد وحزبه من الضلال ففعل أحمد وأقام الحجة عليهم يقول أحمد بن حنبل وهو يحكي يعني فقرات من هذا الصراع ولقطات من تلك المواقف الساخنة التي كانت بينه وبين هؤلاء المبتدعة والتي أفحمهم فيها وهم أهل الكلام أفحمهم بكتاب الله عز وجل وحديث رسوله وهم النجاة، وهم العلم على الحقيقة فيقول أحمد بعدما جرى أول سجال من المسجلات بينه وبين بعض أصحاب ابن أبي دواد يقول وكان ابن أبي دواد من أجهل الناس بالعلم والكلام كان جاهلا لكنه كان مشتهر بالكرم وكان له صيط يعني لكنه في الواقع ما كانش من المتقنين في شيء يقول فأخذ ابن أبي دواد يقول للمعتصم يا أمير المؤمنين والله إن أجابك أحمد لهو أحب إلي من مئة ألف دينار ومئة ألف دينار و... وعدد ما شاء أن يعدد بيقول له يعني أنا نفسي أحمد يكون معانا ويسمع الكلام ويبتعنا و... ويكون راجل من رجالتنا وكلام الفارغ دوت فقال المعتصم والله إن أحمد لفقيه والله إنه لعالم ووددت أن يكون معي فيصلح من شأني ويرد على أهل الملل راجل قوي الحج عالم ثبت ثم قال والله لإن أجابني أحمد لا أطلقنه بيدي ولا أركبنا إليه بجندي دبات ترغيبه الترغيب بيغري يعني إنه كانوا بلغوه أيضا هؤلاء الكذب الفجرة إن أحمد رجل بتاع ياس عايز يبقى شيخ المشايخ وإمام الأئمة والإمام المشعر فيه والحاجات دي والناس تنظر إليه وتشير له بالبنان فمبلغين الراجل غلط أحمد ليس كذلك أحمد الأزهد الناس في دنيا هينظر لهذا فقالوا له هو بتاع كلام من ده وعايز فخره وراجل شايف نفسه والحاجات دي وأهل الباطل كثيرون والحسد ما ترك لأحد مقالا في مثل هذا فالراجل حبي يغري قال له لو أنت سمعت الكلام يا أحمد أنا سأفك قيودك بيدي ويقال الذي فك قيود أحمد من رجليه أمير المؤمنين وطوا وفكهم من تحت ومن فوق ودهما انقبى يعني عند أهل الدنيا ولا أركبنا إليك بجندي ولا أَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ وَأَعْمِلْ لك وَأَسَوِّي لك ثم قال يا أحمد انتهى الترغيب دخل بقى على الترغيب قال له يا أحمد أتعرف صالح الرشيدي أتعرف صالح الرشيدي قال قد سمعت باسم أسمع عن الاسم دول فقال صالح كان شيخي ومربي قال لم ربيني وكان صاحب سنة وعلم زي كده يعني بس يفرق هو كان شيخي فسألته عن القرآن فخالفني ماذا يسمع الكلام ولم يجبني فأمرت به فوطئ وسحب جرجرت على الأرض على وشف يعني ثم قال يا أحمد أجبني وإلا فعلت وفعل فقال أحمد بهدوء العالم المتزن الذي لا يخشى في الله لوم تلائم قال ايتوني بآية من كتاب الله عز وجل أو سنة قال له أنا مش من خلفك المؤمنين أنا معاك بس فيما عليه ما لا أدرش أبعديني لست من هؤلاء أنا معك لكن يتني بكتاب أو سنة أقول بهم يقول أحمد فلما كان مكان ردوني إلى المكان إلى الحبس الذي كنت فيه وبدأ برد يوجهوا لي بناس يناظروني وأخذت أناظرهم وأفحمهم بكتاب الله عز وجل والسنة يقول هذا كان ثاني يوم فلما ضجروا مني في المناظرة مش وصلين معايا الحاجة خالص ردوني إلى الحبس مرة ثانية فلما كان الليل نام من كان معي في الحبس وأنا متفكر في أمري لاستعين بالله عز وجل يقول فإذا أنا برجل طويل يتخطى الناس حتى دنا مني وقال أنت أحمر بن حنبل فسكت فقال ثانية وثالثة أنت أبو عبد الله أحمر بن حنبل قال فقلت نعم قال اصبر ولك الجنة يقول أحمد فلما مسني حر السياط بلعوا بقى اضرابوا بقى ولا تحس بالوجع ذكرت قول هذا الرجل اصبر ولك الجنة فصبرت كلمة قالت لي في الحبس نفعته عند التنكيل وصبره الله بهذا فلما كانت الليلة الثالثة في هذا المحبس في حضرة المعتصم قال أحمد قلت خليق أن يحدث غدا من أم في أمر شيء، قلت راجل مش هيعد، يعني صبر عليها كده كثلاث أربع أيام. ده راجل برضو أمير ومجمع معه بطن السوق، وعدين يسخنوه عليه، فأكيد هو صبر يوم واتنين ما فيش حل بكرة يموتني. يقول رحمه الله أن غدا يحدث شيئا، فلما كان الغد وجه لي المعتصم فودخلته، فإذا الدار غاصة بأهلها ليت الدار الخلاف مليانة، خلاف كل يوم، فجعلت ودخل من موضع إلى موضع من حجرة إلى حجرة من دهليز إلى دهليز من صالة إلى صالة. واجدوا قوماً معهم السيوف وقوم معهم السياط وق وقوم معهم غير ذلك يعني فيه في حيحربوا يعني عاملين جيش في البيت ولم يكن في اليومين الماضيين شيء من ذلك فلما انتهيت إليه قال أقعد المعتصم يعني فقعت ثم قال يا أحمد أجبني إلى ما أدعوك إليه فإنه قد بلغاني أنك تحب الرئاسة ووالله إن أجبتني إلى ما أدعوك لآتينك في حشمي وخدمي وموالي لو قلت لماشي وافقت على الكلام أنا جثرك في بيتك برجلتي وبخدمي وبحشمي ولأطأن أطأ ولا بساطك هأعد عندك في البيت ودي ما انقبة يعني ولو نوهن بك وأرفع شأنك وذكرك يا أحمد الله الله في نفسك بدأ هو طبعا لخاف من أحمد أصلا في الواقع المعتصر بدأ يخاف من أحمد لأنه كان وخلص، خلص إنسان عادي أحمد دوت وهو مش حاسس بهيبته في قلبه والله تعالى يدافع عنه ويرهبه منه كان من أول مرة كان موت من غير ما يقعد معاه لكن هو عليه لأنه يرى فيه مخايل العلم ويعرف أن هذا رجل, رجل غير عادي على خلاف ما يقوله الشانئون من أعدائه من المعتزلة فأخذ يقول يا أحمد يا أحمد الله الله في نفسك فقال له أحمد بعد هذا الترغيب والترغيب كله كما هي العادة قال يا أمير المؤمنين هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره فمهما وضح علي من حجة صرت إليها قال له أنا معي القرآن والسنة لو لديت حاجة يعني واضحة فيهما تؤيد قولك هقول بكلامك ما فيش خلاص فقال نظروه فقال نظروه كمان مر فأخذوا نظروه ويكلموه وصار أحمد يغلبهم ويعلو صوته على أصواتهم ففي آخر الأمر دج المعتصم ونحاهم جميعا وقال ويحك يا أحمد أجبني حتى عن عنك بيدي والله إني لشفيق عليك كسبقة على ولد هارون يقول فقلت له نفس الكلام القرآن والسنة اتني بنص من كتاب الله والسنة أقول لك بما فيهما أما أن أتبعك في كلام لا يجوز كفر ما أقول أبدا فقال المعتصم خذوه واسحبوه واخلعوه فيقول أحمد وكان معي شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيه أبو الفضل بن الربيع وكان أحمد قد صره في صرة في ثوب كان أحمد رضي الله عنه طول هذا الشعر شعر شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحمد يتبرك بها وكان وضعها معاكلة في صرة في هدومه يقول فأراد بعضهم خرق القميص وحط الشعر مع في الصرة يعني فقال المعتصم لا تخرقوه بعض الجماعة اللي بقى يقاملوا بقى ويضربوا في أحمد عشان يقاملوا المعتصم حبي يخرق القميص فنهاه المعتصم يقول أحمد فعلمت أن ذلك ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فنزع عني القميص وجرى ما جرى يقول أحمد لما بدأ المحنة والعذاب يقول جئ بالعقابين زي كده خشبتين يعني ومددت بينهما شد لي النحيان والنحيان فقال لي بعض من حضر شد على العقابين حتى لا ينخلع كتفك واحد من الجماعة اللي هم ليهم في الضرب والحاجات دي قال لهم ابس كويس عشان لما يشدوا ذاعت ما يدخلعش قاله ولم أفهم ما أول مرة يتجعم في كده ده مش راجل سوابع مش, مش, مش رد سجون ده هذا إمام الدنيا في زمانه ينبغي أن يوضع في الحرير لو كان هذا يجوز فما فهمش المقصود إيه فتخلعت يده فقال أحمد يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس فيه واحدة من هذه الثلاث وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنا أقولها بما تستحل دمي ولم آت شيئا من ذلك لم تعذبني ولم أتعنت يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك يا أمير المؤمنين واقب الله عز وجل في قال له لا تأس سيأتي عليك يوم مثل هذا لكن ستكون أنت فيه المعلق أمام الله عز وجل فخف الله هذا دين يرد عليك إما الدنيا وإما الآخرة فلما رأى المعتصم ثبوته أحمد وموعظته إياه وتحذيره من من من من جناب الله عز وجل بدأ المعتصم يلين ورأى أن أحمد ثابت على قوّي لا يهتز فخشى ابن أبي دؤاد من رأفة المعتصم على أحمد وكان قبل أصلا يعني بدأ يعني يهاب أحمد فقال يا أمير المؤمنين إياك والرجوع في أمرك أو عتسيم إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخط قوله ويقال عن أحمد غلب خليفتين إزاي اغلبك أنت والمأمون قال فهاجه ذلك وحمسه وجاء بكرسي ووضعه ونادى على الجلادين وقال أروني سياطكم أروني هذه السياط فنظر إليها ثم قال ايتوني بغيرها دي ضعيف عايز حاجة تكون جامدة أوي يعني فأتوه بغيرها فقال تقدموا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فجعل الجلاد منهم يضربني سوطين فيقول المعتصم له شد قطع الله يمينك اضرب كويس يقول ثم يتنحى الجلاد يضرب عصيتين ويقع منهم يقع الجلاد من شدة ما بدأ فيهم من الجهد ومش عاجبين المعتصم يقول له ده كده بتلعبه معه شد قطع الله يدك فيضرب الواحد سوطين ولوح لكن يتهوى رأي الجلاب وأحمد يضرب كل هذا فيتقدم غيره فيضربني سوطين وفي كل هذا يقول المعتصم لهم شدوا قطع الله أيديكم فلما ضربت تسعة أشواط قال المعتصم وقام وقف على رأسي وقال يا أحمد على تقتل نفسك والله إني عليك لشفيق يقول أحمد فلما قام المعتصم على رأسي نخسني بعضهم بقائم سيفا بظهر السيف وقال تريد أن تغلب خليفتين وقال له آخر ويلك الخليفة قائم على رأسك وقال الثالث يا أمير اقتله ودمه في علقي قال له اقتله وانا اتحمل دمه كله بتبرع وقال آخر أنت للمتصم أنت صائم وفي الشمس قائم يعليح دماغه اعد فقال لي ويحك أحمد ما تقول ايه رأيك كله عايز اخلص فقال ايتوني بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل بما فيهما فرجع وجلس موضعه المعتصم وأخذ يقول للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك وأخذ يضربونه ضربا شديدا حتى يقول أحمد فذهب عقلي خلاص ما ضربت كده كم صوت يعني أغمى عليه يقول ثم أفقت بعد هذا فإذا الأقياد قد أطلقت عني فقال لي بعض من حضر لما ضربناك أكببناك على وجهك وطرحنا عليه كبارية سجادة يعني وقعدنا رايحين قينا عليك دهو إسناك هذا نكال وإهانة فقال إني لم, إني لم أشعر بهذا وحاولوا أن يفطر يفطروه في رمضان فأبى وهو يعذب هذا العذاب الشديد وظل صائما رضي الله عنه وكان في العشر الأخير من رمضان رحمة الله تعالى عليه ورضاه بعد طبعا يعني لما ضج المعتصم ما فيش معاه حل خالص يقال يعني ان, إن المعتصم بدأ يخر الرعب في قلبه وكانت بغداد كلها قائمة على قدم يومئذ نظر بعضهم فرأى الدنيا مقلوبة خارج القصر يعني فقال ما هؤلاء قالوا كلهم ينتظروا أحمد فخشى المعتصم ان قتل أحمد أو فعل به شيئا أن تنقلب عليه الدنيا فأوقف الضرب يعني وأمر بإطلاقه فجاء ابن أبي دواد وقال لا, لا تقدم احبسوه يعني هو ما تموتوش ماسي لكن خليه في الحبس هذا لو خرج من الحبس يجتمع حوله الناس ويجعلونه إماما فضجر المعتصم من كلام ابن أبي دواد وأمر بإطلاق أحمد وخشي من العامة خشي الجماهير اللي بره كلها تعرف أن أحمد الآن بيضرب ويكاد يقتل فجاء المعتصم وجاء بثياب من عنده نظيفة وألبس أحمد أحسن الثياب وركبه على بغلة من بغال الخليفة وقال ل... وقال لعمه إسحاق بن حنبل خذ واخرج به للناس والري الخل ها وقال هذا أحمد بن حنبل هو سليم معاف من متج ولا حاجة خشى أن يموت بالداخل فتقوم الدنيا على المعتصم ويخلع أو يقتل يومئذ وذهب به إلى داره الله تعالى عنه ورحمة ورفعت رفع عنه الضرب يعني لكنه بقي بعد هذا إماما كبيرا وكان يعني لما ذهب إلى إلى إلى بيته كان المعتصم حريصا على معرفة أخباره، كان يخشى عليه أن يموت بسببه يعني. ويقال أنه نجم عن الذي فعله بأحمد بن حنبل ندما شديدا. بعد ذلك يعني. يقول أبو أبو, أبو عمرو المخزومي: كنت أطوف بالبيت بمكة مع سعيد مع سعيد بن منصور، فإذا صوت من ورائي يقول: ضرب أحمد اليوم، ضرب أحمد اليوم. تبي لي عرفهم. يقول: فجاء الخبر أنه ضرب. فبعض الروايات. يقول فحسبنا اليوم الذي سمعنا فيه ذلك الصوت المكة فإذا هو اليوم الذي ضرب فيه أحمد بالفعل وصبر أحمد صبرا على الضرب وعلى ما وقع به من النكال صبرا عجيبا لم يؤثر مثله عن أحد في مثل هذه الحال الدنيا كلها مخالفة والخليفة على رأسه والناس كلهم ينادونه يا أحمد قل ولو تقيه وأحمد يقدم الضرب على كل هذا لا يفعل هذا إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الحديث بقية تطول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته